بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على إمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب بالعجائب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون نعجب من, من العجائب. اعجب العجائب وللعجائب طيب العجائب خاصه واكبر الايات الداله على قدرة الملك الغلاه سته أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الأصل الأول لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك في مسجد القبلتين للمذاكره في كتب علماء ورسائلهم فهذه الرساله كتبها الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله فهي رسالة قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى فقد اشتملت على غرر ودرر وفوائد تضرب لها أكباد المطي ورسائل الشيخ تتميز بالاختصار المفيد وغالبا ما يتكلم على الاصول والتقعيد فلربما قرات الرساله القصيره ولكن جمع فيها العلوم الكثيرة يقول النيسابوري صاحب المستدرك أن من حكم الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة وهذا الإمام نحسبه كذلك والله حسيبنا وحسيبه فهنا بدأ الرسالة بالبسمله مقتديا بكتاب الله ثم قال من أعجب العجب العجائب كثيرة ولكن في العجائب ما هو غرائب فمن أعجب العجائب أي من أندر النادر وأغرب الغريب وأكبر الآيات الداله على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا وهذه الستة استقرائية هذه الستة أصول التي ذكرها الشيخ هي استقراء بالكتاب والسنة وما هو حاصل في حال الناس فنزل ذلك فذكر هذه الأصول التي فيها بيان للناس وتوجيه ونصح وارشاد ليخرجوا مما هم فيه من ظلمات الى النور ومن الضلال الى الهدى ومن البدع الى السنه ومن التفرق الى الاجتماع ومن الذله الى العزه وهي صالحه لكل زمان وسنجد ان هذه الاصول التي ذكرها هي سبب عظيم فيما وقع فيه الكثير من البلاد الاسلاميه لما تخلفوا عن ذلك بيانا واضحا للعوام من هو العامي؟ قيل العامي قليل المعلومات الشرعية وقيل ضعيف القراءة والكتابة وقيل العامي سمي عامي من العمى فإن الأعمى حيثما قيد انقطع. وكذلك العامي حيثما قاده من يقوده انقاد خلفه لذلك سمي عامي والعوام كاشرب طير تتبع من داعاها وقد لا تتامل ومع ذلك هذا البيان من هذه الايات واضح لهذه الفئة من الناس فمن باب أولى أن يكون واضح لمن هو أعلى مرتبة في الفهم والإدراك وتقييم الأمور فوق ما يظنه الظانون ثم بعد ذلك ثم بعد هذا غلط فيها كثير من الاذكياء اي من اذكياء كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم الا القليل وهنا استثنى فذكر العقل وذكر الذكاء والذكاء مرحله متقدمة في الفهم بحيث أن الذكي هو الشريع الفهم عن غيره فلربما أدرك المراد أشرع من غيره فلذلك وصف بالذكاء وكذلك العقل مرتبه لمن هو صالح الإدراك ليميز بين الأمور، ومع ذلك الذكاء والعقل ليس كافي في معرفة الحق، فلا بد للذكاء والعقل من وحي، وأنبه إلى عبارة تستعمل. عند بعض الناس ومما هو دارج عند بعض العوام من بعضهم يقول الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه سمعت هذه العباره بعضهم يقولها وهذه عباره خاطئه نعم الله تبارك وتعالى لم نره ونؤمن به ولكن العقل ليس كافي في معرفته سبحانه عز وجل وإلا كان عقلاء اليابان عقلاء الهند وعقلاء الصين وعقلاء الاختراعات والإبداعات عرفوا ربهم ولكن تجده مخترع ويعبد بقر مخترع عقلية فذة ويعبد بوذا أو لا يؤمن بوجود إله كافر برب العالمين لم ينفعه هذا العقل وذلك الذكاء اذا هذه في كتاب الله وهو واضح جلي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ليست بحاجه الى مزيد بيان وكثير شرح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 بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الاخلاص في صورة في صورة في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال الاصل الأول. إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وهذه هي دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن نعبد الله واجتنب الطاوت وهذا معنى لا إله إلا الله نهي وإثبات أين النهي والإثبات في هذه الآية؟ هذا سؤال لكم ومن عنده جواب يرفع يده المؤخرة نعم ما نسمع في الآية التي ذكرناها قبل قليل دعوة الأنبياء والرسل أوردنا آية قبل قليل ها نعم نعم انعبد الله هذا معنى الا الله واجتنب الطاغوت هذا معنى لا اله لك تفسير ابن كثير وعليه تعليقات الشيخ الالباني خذ ومعهم لما تدر المذكور تقديم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحارثي الشيخ جمال الحارثي كلهم مستكثر على نفسك اذا خذهاك ايضا معه ترتيب صحيح الجامع على ابواب الفقهيه تريد زياده طيب هذه دعوه الانبياء والرسل قائمة على لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت اعبدوا الله فيه معنى إلا الله واجتنب الطاغوت فيه معنى لا إله ألا لله الدين الخاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو الدين الاخلاص فالعباده لله تبارك وتعالى قائمه على هذا اي على توحيد الله الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والانسا إلا, الا ليعبدون يقول ابن عباس يعبدون اي وحده الدين قام على التوحيد فاذا خلى من التوحيد لو كان من أكثر الناس إنفاقاً وصلاةً وزكاةً فلا تقبل منه الأعمال. ما الدليل على أن من لم يحقق التوحيد لا تنفعه سائر الأعمال؟ نعم. سمعتم؟ أوه. نعم يعني مهما عملت طيب حديث من السنة هذه آية حديث أنت جاوبت بالنصف بقي نصف آخر ترك وهو شركه احسنت تفضل خذ الافنان النديه ايضا حديث اخر حديث اخر خذ هذا وما هذا وهذا نعم حديث اخر عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن ها عندما ارسل نعم وفي روايه دعو ايوه فانهم اجابوك آه. الانتقال بعد بعد التوحيد طيب فإن لم يوحدوا الله آه. فلا ينتقل معهم لسائل الأعمال والعبادات ما ينتقل معهم إذن العبادة ومناسب أن نتحدث عن العبادة كتعريف ثم بعد ذلك بعض ما يتعلق باحكام العباده الدرس اللي بعديه بساعه ها الوقت لي طيب العباده عرفها اهل العلم بجمله من التعريفات من اشمل هذه التعريفات تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه قال العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما معنى هذا سنشرح لكم هذا والشرح لهذا سيكون بتقسيم بحيث أذكر لكم واحد وجوابه واحد اثنين وجوابه اثنين ثلاثة جوابه ثلاثة اربعة جوابه اربعة خمسة جوابه خمسة ستة وجوابه ستة وهكذا حتى يكون في ذلك تسهيل للفهم واحد الاصل في العباده وجوابه واحد وهو المنع الاصل في العباده كتقسيم عنوان تحته واحد وهو التوقف والمنع كما ان في الاصل اشياء الاباحه فالاصل في العبادة التوقف والمنع إلا بماذا؟ إلا بأمر إلا بأمر هذا الأمر آية في كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت وأيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر من الشارع وأمر الشارع آية محكمة أو سنة صحيحة ثابتة من أحدث في أمرنا هذا إذن واحد الأصل في العبادة تقسيم التوقف والمنع وذكرنا لكم الأدلة في الكتاب والسنة لا أريد أن أفصل ولكن أذكرها لكم فهذه المجالس انما هي للتنبيه وأنتم طلاب علم ما شاء الله تبارك الله ولكن هذه نذكرها من باب التنبيه اثنين شروط العباده وشروط العباده شرطين واحد إخلاص العمل لله إخلاص النية إخلاص القول إذن الشرط الأول الإخلاص وهو أن يكون القصد والقول والعمل يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ادله الإخلاص ذكرنا منها دليلين قبل قليل ما هي نعم الدليل الثاني الا الا لله كثيرة لكن انا اسال عن الذي قلت نعم هذا لله دين خالص طب حاضر طيب هذا من القران من السنه من السنه فيما يتعلق بالإخلاص حق الله على العباد وحق العباد على الله تعبد الله ولا تشركوا به شيئا جيد لكن أريد تنصيص بالإخلاص نعم أحسنت. عندك هذا بلوغ المرام عليه تعليقات الشيخ الألباني. طيب. إذن هذا دليل الإخلاص من الكتاب والسنة. نأتي للمتابعة الشرق الثاني. إذن الأول يتعلق بأقوال وأفعال ومقاصد المكلفين أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى أن يقصد المكلف بقوله وفعله وقصده وماله وجه الله تبارك وتعالى وذكرنا الأدلة على ذلك الشرط الثاني المتابعة وهناك آيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في هذا شارك مره ثانيه بدون كتب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والحديث كذلك نعم طيب من احدث في من هذا ما ليس منه فهو رد إذن لابد ان يكون وفقا لامرنا وهدينا الناس في هذه المسألة على أربعة أقسام. لو أن رجل قام فصلى بعد صلاة المغرب خمس ركعات. لو صلى خمس ركعات صلى ركعتين ثم هم أن يسلم فتاقت نفسه أن يزيد في الصلاة ثم قام فقرأ القرآن وفي ركوعه وفي سجوده بكاء وخضوع وتدلل ولكنه صلى خمس ركعات متواصلات ماذا نقول لهذا الشخص في هذه الصلاة هل صلاة صحيحة ها؟ أجيبه ليست صحيحة لماذا من جهة ماذا من جهة المتابعة من جهة المتابعة انتبه الرجل قال صلاتي باطلة إذن ماذا أصنع قلنا تصلي ركعتين فقط لا غير قال ولكن هذه الركعتين أنا لم أقصد بها شيء فصليت خمس ركعات لله تبارك وتعالى نقول نحن لا نتكلم معك في نيتك ولكن وصف الفعل مخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه المخالفة لها اسم في الشرع وهو أنها بدعة هذا العمل مردود من جهه كونه بدعه قام فصلى ركعتين ولكن كان ينظر اليه محمد وأديب وناصر وصالح فاصبح يتخشع في صلاته من اجل رؤيه فلان وفلان فماذا نقول في صلاه هذا ها صحيحه ولا غير صحيحه غير صحيحه من جهتك من جهة الرياء ثم أتى فقلنا صلاتك غير صحيحة قال ألم تقولوا لي فقد تصلي ركعتين ها أنا ذا قد صليت ركعتين فكيف لا تكون قلنا لم تكن فيها تريد وجه الله إنما أردت الثناء وقعت في الرياء قال الخمس ركعات لم أقع في الرياء قلنا وقعت في البدعه فهنا رد العمل من جهة الاخلاص فوقع في الشرك وهنا رد العمل من جهة البدعة فخالفت المصطفى صلى الله عليه وسلم الصنف الثالث صلى ركعتين وكان يقصد بها وجه الله فقد سلمت من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة فنسأل الله له القبول أما النوع الرابع فهو صلى خمس ركعات ويرائي فيها من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة قد فرط في الأمر واضح هذا هذا المثال تستطيع أن تشحبه معك في كثير من الأوصاف العبادات واضح يا اخوان طيب إذن أرجع إلى اثنين شروط العبادة الإخلاص والمتابعة فالمتابعة من حيث الوصف القول والفعل لا بد أن يكون مطابق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أركان العبادة أركان العبادة واحد الأصل في العبادة اثنين شروط العبادة ثلاثة أركان العبادة وأركان العبادة كم ثلاثة أركان العبادة ثلاثة ما هي الخوف والمحبة والرجاء وفي أركان العبادة الثلاثة خرجت ثلاث فرق من أخبث الفرق والطوائف الأصل أن يكون للعبادة ثلاثة أركان ومن عبد الله بركن واحد من هذه الأركان دون الأركان الأخرى فقد وقع في مشابهة فرقة من فرق الضلاله اما الركن الاول فهو الخوف والركن الثاني الرجاء ما الدليل على هذا ها نعم هل جمعت الدليلين في دليل واحد واتى فيها قصد العباده انهم كانوا يعبدوننا هذا الذي نريد جاءنا في شروط شروط العباده الثالثه خليك قايد المحبه والذين والذين امنوا على كل أدلة هذه الأمور كثيرة ولكن كما ذكرت لكم هذه إشارات ولو جمع طالب العلم هذه الأمور لتحصل من ذلك تقعيد جيد في هذه المسائل عليكم السلام هذا ايضا ما هي الفرق التي خرجت بهذه المخالفات اما الخوف فهناك الوعيديه الوعيديه الخوارج الذين عبد عبدوا الله بالخوف فقط فقالوا لا ينفع مع المعصيه ايمان فغلبوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد وفي المقابل لهم المرجئة الذين عبدوا الله بالرجاء فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية وأما الفرقه الثالثه فهي غلاة التصوف الذين قالوا نعبد الله بالحب فلذلك يقعون في تسمية قبيحة العشق الإلهي والعشق لا يقال لأن العشق يقال في الأنثى فغايته الجماع والنكاح فلا يقال في حق الله ولا في حق جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول أحدهم عاشق المصطفى هذه الكلمة قبيحة أن تستعمل في حق الله أو في حق جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قالوا نحب الله فنعبد الله حب الله لا رجا رحمته ولا خشية عقابه لا رجا جنته ولا خشية من ناره إنما بالحب واضح موجود هذا ولا موجود موجود انظروا هذه الأركان الثلاثة لا بد أن تتحقق في العبادة أربعة أنواع العبادة أنواع العبادة وأنواع العبادة أربعة أنواع أربعة جوابه أربعة العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية والعبادات المالية العبادات الماليه كم نوع اربعه انواع امثله ذلك العبادات القوليه الذكر التسبيح قراءه القران مجالس العلم تعليم العلم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سلم الحوق له الاستغفار عموم الاذكار العبادات الفعلية، السجود، الركوع، الطواف، وهكذا العبادات المتعلقة بالجوالح، العبادات القلبية، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، اليقين، الإخلاص. جميع العبادات القلبية العبادات المالية النفقة الصدقه الزكاة وهكذا إذن هذه أنواع العبادات قبل أن ننتقل للنوع الخامس أو المسألة الخامسة سنجعل ربط لما تقدم كل عبادة قوليه يلزم أن يكون هناك أمر من الشارع الذكر أريد أن أذكر الله لابد أن يكون في هذا الذكر أمر الاصل اني لا اتعبد الا بأمر الامر هذا ما هو ايه محكمه او سنه صحيحه ايه من كتاب الله او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ات الامر لابد قبل ان تمتثل الامر ان يكون خالصا لله وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم موافق وسعى في الإخلاص لابد أن يراعي أركان الثلاث وأن يكون خوفا ورجاء ومحبة يريد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بهذا ها ما؟ وشد لين يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا هذا امر ولا هو امر امر من الشارع فياتي شخص يريد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فياتي بصلاه من عنده ويسميها صلاة ليش؟ ها صلوات كذا كذا فتجد بعض الطرق كل عنده ايش عنده صلاة الاحمديه عندها صلاه والتجانية عندها صلاه وهذه صلاه الفاتح وهذه صلاه الكذا وهذه صلاه كذا فياتيك من حيث الاصل فيقول الم يامر الله بان نصلي على نبيه لقد امرنا الله بالصلاه على نبيه نقول نعم هذا من حيث الامر لكن من حيث الشرطين انا خالص قصدي لله نقول هل انت تابعت رسول الله فعلتها خوفا ورجا ومحبة نقول انتظر قبل ان تنتقل هل هذه موافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان تكون انا مخلص لله نقول لا انا اتكلم في اخلاصك كاصحاب من كاصحاب الحلق تذكرون حديث الدارمي الذي ذكره في مقدمته حديثه بموسى الأشعري قال قوم القرآن الحلق يذكرون الله قائم بينهم وكبروا مئة إلى أن أتى بن مسعود وناقشهم قال ما تصنعون قالوا ماذا قالوا نذكر الله فلما قالوا نذكر الله فرأى الوصف الذي هم عليه طبعا هم عندهم من حيث الأصل دليل لكن من حيث الوصف خالفوا وين وجه المخالفة وين وجه الدليل اللي عندهم الدليل اللي عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيته من بيوت الله تذكرون الله فعندهم أصل لكن من حيث الوصف هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضبطتم هذا تستطيع أن تسحب معك هذا الحكم يأتيك شخص في الدعوه الى الله ويقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ولكنه على طريق الفرقه الفلانيه وجماعة الفلانيه وهكذا نقول نعم من احسن قولا ممن دعا الى الله لا احسن ولكن هذا الذي انت عليه ليس هو مما عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم معك معك اصل الدليل لكن ليس معك وصف موافق لهذه المصطفى صلى الله عليه وسلم ياتينا شخص يريد ان يصلي صلاه الرغائب او كذا ويقول الصلاه مامور بها قد حث عليها الشارع ويذكر لك فضائل الصلاه وهكذا نقول نعم ولكن هذه الصلاه لم تاتي عنه صلى الله عليه وسلم ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل من استدل باصل في فعل او قول معين مما اتى الحث عليه باصل دليل الشرع لكنه من حيث الوصف مخالف تبهتم فبهذا تستطيع ان تكشف الكثير من الأمور التي ألصقت بالدين زوراً وبكتاناً باسم إيش؟ باسم ماذا؟ باسم الدين احتجاجاً بالإخلاص لرب العالمين ولكن فيها مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم انتبهتم في هذا طيب هذه العبادات منها قولية ومنها فعلية ومنها ماليه ومنها قلبيه هل هناك عباده تجتمع فيها هذه الانواع شرحت ولا مشايخ تفضل خب ارفع صوتك الحج فصل تلبية ضمير مشاعر التنقل طيب الركن الركن لا بد عندك هذا الكتاب طيب اذا اختر ما ليس عندك ها لا اعلم ما عندك تعال هذا هذا تفضل جوابك صحيح طيب أنتقل إلى خمسة وهي العبادات الزمانيه منها ما هو واقسامها خمسة خمسة اعتبار الزمان واحد عبادات يوميه اثنين عبادات اسبوعيه ثلاثه عبادات شهريه اربعه عبادات سنويه خمسه عبادات عمريه الآن نريد أن نربط بين خمسة وبين ما قبلها هناك عبادات يومية قولية وفعلية ومالية وهكذا فأريد مثال على عبادات قولية يومية أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء طيب عبادات فعلية يومية مثل الصلوات الخمس طيب أريد عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل والذي يجيب لهذا له الكتاب موقف اهل السنه والجماعه من اهل الأهواء والبدع ها الذي يقول اعد السؤال ليس عنده جواب سؤال كلن سمع تفضل قم ها سمعتم أنا ما سمعت الانفاق ما كل الناس هكذا ها؟ أنت قم الانفاق ايش على الذرية أنت متزوج ما يا شهرك ها؟ حديث اللهم اعط منفقا خلفا وهذا يكل متى صباح كل يوم لا يشترط أن تكون في سبيل الله أو ذرية أو هكذا إنما هنا أطلق أطلق الإنفاق اللهم أعطي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف هذا يوميا ومن الناس من ينفق يوميا ومحافظ على هذه العبادة اسبوعيا مثل ليش؟ صلاة الجمعة هذه عبادة فعلية اسبوعيه طيب أريد عبادة قولية اسبوعيه عبادة قولية اسبوعيه نعم. يوم وليلة الجمعة. تعرفه. خذ اللي مو عندك. أيه. طيب. أيضا عبادات شهرية أريد ما هو عندك؟ لا لا ما بديه. عبادة أولية شهرية والذي يجيب عليها يأخذ من كل شيء نسخة تأتي بها. من أي البلاد أنت؟ قم احسنت ما هو دعاء رؤية الهلال؟ الله أكبر ربي وربك الله تعال خذ من كل شيء نصفه طيب عبادات سنويه مثال ماذا عبادات سنويه اريد عباده قوليه سنويه عباده قوليه سنويه خذ عبادة, عباده قوليه سنويه عباده قوليه سنويه نعم دعاء يوم عرفة هذا للذي حج ها. تكبير طبع. عندك هذا تكبير العيد تكبير العيد هذا للجميع طيب أعطي على مشاركته أخ صاحب القولنس والبيضان كلهم عليهم قولنس والبيضان طيب عبادة عمرية الحج والعمرة على الصحيح أنها واجبة العبادات العمرية فالحج والعمرة لا تعتبر من العبادات السنوية في حق المكلفين انما هي من العبادات العمريه فلو اداها مره واحده لكان كذلك في عباده عمريه غيرها في عباده عمريه غيرها انتم اجبتم بالمجان الجواب الان فضل ها على من يرى صحتها ما خلا و ذلك ها؟ هكذا اذن غيره انتم اخذتم الله ما اخذتم نعم العقيقه احسنت العقيقه لجواب غيره ما هو طيب انتقل الى سادسا عندك هذا سادسا اعتبارات متعلقة بالعبادة وهي ستة المكان الهيئة الحال الوصف العدد كم صوت مو واضح اريد المكان الهيئه الحال الوصف العدد ها الوصف والحال والهيئة والمكان والعدد والاطلاق أو التقييد مثال ذلك مثال عبادات مكانيه هذا المكان له عبادات معينة هذا المكان له عبادة أريد عبادة فعلية مكانيه تحيه المسجد عباده قوليه مكانيه دعاء دخول المنزل يدخل دخل المنزل قال بسم الله السلام عليكم قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء عباده قوليه مكانيه اكبر اذا خرج العبد من منزله السوق غير ذلك كلها متعلقه بالاماكن اربط مع ما تقدم، لو أراد شخص أن يقول عبادة قوليّة في مكان، لابد أن يكون في ذلك أمر من الشارع مع الشرطين، مع الثلاثة أركان، مع أنواع الأربعة بالمتعلقات الخمسة، واضح؟ اضرب ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد تخرج لك أنواع العبادات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاذا تعبدت الله بعلم كان فرق من يعبد الله بعلم وماذا يعمل بكل فعل بكل تصرف يجد أن صلاته مثال أنه ما أن يبدأ بالتكبير إلى أن ينتهي بالتسليم ووصفها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مما أتى في حديث وائل بن حجر أو حديث ابن أبي أوفا أو غير ذلك لا يتنقل إلا ومستحضر في كل مسألة دليل بعينه لأنها عبادة لا بد لفيها ماذا من أمر وليس في العبادة قياس العبادة ليس فيها قياس إنما القياس في الأحكام النازلة أما العبادات التكليفيه فهي أوامر شرعية لكل عبادة بعينها دليل مستقل لكل عبادة بعينها دليل مستقل فلا تقيس في العبادات فيأتيك من يريد أن يدعو إلى الله؟ فيحتج بأحاديث الصيام من صام ثلاثة أيام في كل شهر فكأنما صام الدهر كله ومن دعا إلى الله ثلاثة أيام كأنما دعا أشل العمر كله واضح؟ من صام ثلاثة أيام كل شهر فكأنما صام الدهر ثم يأتي من يقيس على الصيام فيقول ومن دعا ثلاثة أيام فكأنما دعا الدهر كله هذا القياس باطل أين الأصل؟ أين الفرع؟ أين الحكم؟ أين العلة؟ جميع أركانة غير متوفرة ما هذا؟ تلاعب كل شيء له أصل من توضى نحوه وضوء هذا عبادة لوصف معين أن يكون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف صلوا كما رأيتموني اصلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فقولها أدعو إلى الله تنبيه للإخلاص أنا ومن اتبعني تنبيه للمتابعة الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال ليست هكذا سبهنا لا كل يفعل ما يريد وإن لا لابد المتابعة في الدعوة إلى الله الحج خذوا عني لا لابد في الوصف مطابق إذن المكان الهيئه عباده قوليه متعلقه بالهيئه ها ركوب الدابه هي هيئه معينه لها دعاء معين من اتى اهله ليست هيئه معينه طيب حال حال عبادتها قوليه متعلقه بحال ها هي انه متهيئه لكن اذا كان هناك ايش سمعه رعد طيب من العبادات ما هو مطلق ومن العبادات ما هو مقيد منها ما هو مطلق في العدد مقيد في الزمن منها ما هو مقيد في المكان منها ما هو مقيد بهكذا تجد انك ايش تنقل بعض الاذكار مثلا مطلق في الزمن ولكنه مقيد في العدد من قال مئة مره احيانا الاطلاق ياتي في العدد فلا ياتي احد مثلا رجل قال مثل ما قال وايه وزاد عليه معناه أن العدد هنا فيه إطلاق لكن ذكر العدد الأول من حيث التمام والكمال في الوهاب لما قد أدى ومن زاد عليه خير منه وبهكذا تتأمل أخي طالب العلم أن العبادات كثيرة هذا التقسيم ربما لا تجدوه وهو اجتهاد هي جمعه ربما لو اجتهد شخص آخر ربما يجد أكثر ربما يكون تقسيم أكثر وأنفع وارتب ولكن وجدت هذا يسهل على طالب العلم أن يضبط أصول في العبادة بحيث أنه يستطيع أن يسير وهو متاصل في مفهوم العبادة فلو حصل أي شيء مما يراه من تعبدات الناس ينزل على هذه الأمور يجد أنهم قد أخذ مجرى ولو لم يكن على مجرى شيئا منها وإذا بح على غير على غير الجاده إما من حيث الأمر أو من حيث الشرط أو من حيث الركن أو من حيث النوع يأتي شخص بعبادة معينة مثلا بقول معين بذكر معين نقول قف من أين لك هذا ما دليلك على هذا من أمرك بهذا آه الله أمرنا بهذا أم على الله تفترون لابد قبل ذلك فعامة أهل البدع يفترون على الله وعلى رسوله لأنهم يأتون بما ليس في الدين ويريدون أن يتقربوا به لرب العالمين وهذا زيادة في الشرع فالدين قد قد كمل فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم لا يكون اليوم دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولعل إن شاء الله يأتي تفصيل لذلك في الدروس القادمة إذن الأصل الأول إخلاص الدين لله هذه الرسالة قامت على أصول يعني هنا الأصل الأول وحدة المعبود وحدة المعبود ولو تأملنا في كثير من البلاد الاسلاميه هل وحده المعبود قائمه ام جعلوا مع الله الهه اخرى بدليل ما ذكره هنا الشيخ وكون اكثر القران في بيان هذا الاصل مع وجود شت مع, مع من وجوه شتى بكلام يفهمه ابلد العامه البليد هو وصف لمن هو بحاجة إلى مزيد من الايضاح بخلاف الشخص العادي الناس فيها ذكي شخص عادي وشخص بليد البليد هذا بحاجة ان تكثر له الأمثلة وتضرب له الأشياء حتى أن يلتقي إلى الفهم الذي يدنو من الفهم الطبيعي العادي للناس فهذا بليد بحاجة إلى أمثلة كثيرة وشرح أكثر حتى يستوعب فهو بليد البلداء من العوام واضحه لهم هذه المسائل وهنا في اسلوب الشيخ شحذ الهمم ألا يكون الانسان من ابلد العامه وان لا يكون الانسان من ما لا يفهم وان لا يكون الانسان من ما يقع في هذه الأوصاب فهذه واضحه جليه فكيف تقع فيها انت وهي من حيث الحقيقه وصف صحيح الامر بالتوحيد يوافق الفطره لأن الناس على الفطرة خلقوا ولكن هذه الفطرة لا بد لها من أمرين من علم وعمل فالفطرة السليمة بحاجة إلى علم وعمل فبالعلم تتضح لها الأمور وبالعمل تزكو فترتقي هذه الفطرة عندما تلتقي مع علم صحيح وعمل موافق هي بحاجة إلى الوحي وإلا فستنحرف هذه الفطرة فكل مولود يولد على الفطرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فابواه يمجشانه أو ينصرانه او يهودانه هل قال او يسلمانه لماذا لأن الإسلام لأن الإسلام هو الفطرة لكن لا بد لهذه الفطرة من علم وعمل ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار وش أكثر ما صار على الأمة وش أكثر ما صار على الأمة ماذا قال ابن عباس في حال القرون التي تبعت آدم؟ كان الناس عشرة قرون على التوحيد ثم اندرس العلم ووقعوا في الشرك فعدم الدعوة إلى التوحيد هي بداية انتشار الشركية ولذلك يهتم العقلاء بدعوة التوحيد لأهل التوحيد فضلا عن أن يدعو غيرهم وهم بحاجة إلى أن ينبهوا إلى ذلك وأن يذكروا بذلك ما هو أعظم دليل على ذلك؟ أمر نمارسه خمس مرات في اليوم والليلة ها هو الأذان بعد الأذان ماذا نقول صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتبع ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الاذان دعوة تامة من كل الوجوب فقامت لتصحيح الاعتقاد والعمل ففيها الشهادة فيها الاتباع وفيها الصلاة وفيها سائر الأعمال الفلاح فهي دعوة ومع ذلك يدعى من يدعى من أهل الإسلام فدعوة التوحيد باقية مستمرة ولكن مرضى القلوب قالوا عقيدة عقيدة عقدتم الناس بالعقيدة توحيد توحيد توحيد وهكذا هؤلاء مرضى فيهم هذا الوصف وهذا مما اظهره لهم الشيطان لانه يرون في هذا تنقص للصالحين يجدون في نفوسهم حرج عندما يدعى الى التوحيد وقلوبهم قد التفتت الى غير الله فذلك قلب التفت الى الحسين وذلك قلب التفت الى الجيلاني وذاك سماني وهذا احمدي وهذا جشتي وذاك سهر وردي وهذا قادري وهذا احمدي امور ما انزل الله بها من سلطان لماذا لا تقول انا مسلم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم اسير على ما عليه ابو بكر وعمر قائم على ما عليه الصحابه متبع لآثار السلف الصالح هذا الذي يميز فلذلك هؤلاء لا يريدون هذه الدعوه التامه هذه الدعوه المباركه فيجعلون ذلك أن تنقص للصالحين عندما أن تدعو للتوخيد أن تنقص الصالحين لانه عندها الصالحين منزلتهم أن يستغيث بهم وأن يقول يا فلان مدد يا أولياء الله الغوث الغوث فيستغيث بهم من دون الله والله تبارك وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بل امر سبحانه عز وجل ان يدعى هو وحده لا شريك له فقال ادعوني ها استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كل من دعا غير الله مستكبر عن عباده الله كل من دعا غير الله مستكبر عن عباده الله لان الله وصفهم بذلك ان الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء أجيبوا سمى الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي ثم مع ذلك ذكر ما آلهم أين هم ويدخلون جهنم داخل هل تريد أن تكون مع هؤلاء احذر فإن الله لا يغفر للمشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أعظم ذنب عصي الله به الاشراك بالله وإلا لماذا دعا الأنبياء إلى التوحيد الرسل جميعا دعوا أقوامهم إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله؟ وإيه؟ واجتنب الطاغوت والطاغوت هو كل من تجاوز فيه الحج من معبود أو متبوع أو مطاع أسأل الله تبارك وتعالى أن و وياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه فقد تناولنا في هذا الأصل وحدة المعبود وستأتي إن شاء الله الأصول التي بعدها متتابعة سؤال ذكرنا العبادة وما يتعلق بالعبادة وأقسام العبادة وأنواع العبادة فمن يفصل ما ذكرناه سابقا وله يوم غد إن شاء الله كتب قيمة ممن لم يشاركوا معنا اريد من لم يشارك ها هكذا استعد طب قم حتى يسمعونك الاخوه تسمعون جميل جيد طيب <تصفيق> اجوبته صحيحه ها على كذا نفس التقسيم واحد قسم اثنين قسم ثلاثه وقسم هكذا اعد انتهى ذكرنا العباده تعريف بعده بماذا المرجعات وبماذا الخوارج وبماذا القلاة طيب انتقل لأربعة لماذا؟ أربعة أنواع الوع لا أنواع العبادة الزمان خلها بعدين ايه. طيب عولية، فعالية، مالية، طيب، خمسة، طيب، يومية، اسبوعيه صيام الاثنين والخميس، شهريه، صيام ثلاث ايام من كل شهر، سنوية، ست من شوال. اه ايه طيب سته بعض الاعتبارات في العباده مكانيه ايه اريد عباده قوليه مكانيه لم لا يفعلها أحد من المسلمين كل سنة إلا واحد ولو فعلها شخص آخر لبطلت عبادة قوليه مكانيه لا يفعلها من المسلمين الآن المليار إلا واحد ولو فعلها شخص ثاني تبطل فصلت هذكا والله لو جعلتها ذكر عباده لا يفعلها الا مسلم من المسلمين بالسنه مره واحده كلنا نقبل في احد ما قبلها في السنة؟ في صغيرين اثنين راس وصا انا تكلمت في السنه واحد خطبه العيد كل العالم تعيد خطبه عرفه ما يفعلها الا واحد كل سنه المسلمين وهذا يلغز بها يلغز بها غوص استريح بارك الله فيك وتستحق ان شاء الله غدا الاثنان النديه عندك ما هي عندك خلاص تذكرني غدا ان الله يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح بارك الله فيكم اجمعين وإلى درس يوم غد ان شاء الله وسنتناول فيه جمله من الاحكام المتعلقه بالاجتماع Aida, o co mam